Bismillahirrahmanirrahim. Ve naziatı gırka, ve nashitatı nashta, ve فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوبهم ما إذن واجفة أبصارها خاشعة يقولون إن لمردوذون في الحفرة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 فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى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 فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ve arda بعد zelik dahana, axrja minha ma'ha فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ إِيَا الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّ bihi wa nanafs aani al-hawa Fi ma min zikra ila Rabbk